Thank <laughs> you. نحن إلى الذك نحن أذكه وإراقة الزمي إراقة الزمي الزليحة لابتغاء مرضات الله فهناو من أنواع التقرب إلى الله عز وجل وهذا وهذه الأراقة وهذا الزمي وهذا الإزهار لروح الزبيحة يقوم على وجه مخصوص أي بصفة مخصوصة وما يسمى بالذكاة أن تبكى الزبيحة على ما بيانه الشارع وكما قال سبحانه لا ينال الله لحومها ولا دماؤها منك. لا. لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم فالقرض من التقرض إلى الله بالذب التقوى حصل أن تحصل العبد والتقوى لكن الله سبحانه لا يناله شيء من اا ديما او من نفوم هذه الظغاء ونختص الى هذا الى سبحان غني, غني عن غني يقول ان اعملنا واستبدل المفنث اا درايه يعني على أن أذبها عبادة لا تكون إلا لله واجه الاستبلال في قوله ونسكه يعني لأن النسك يشمل أذبه فالنبي صلى الله عليه وسلم قد سمى اذرف فنوك كما في حديث البراء بن عاد الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم من نسك قبل الصلاه انه له حق مقدمه الاهليه ومن نسك بعد الصلاه فقد اصاب سنتنا واصاب سنه المسلمين <تصفيق> ف نعم ف استخدم فعلا نفسه مكالا غضطا ف النسق هو بالضبط تقريبا <تصفيق> ذبح عبادة وما هو ما قد يلناه أن يصبح ذبيحة من الأنعام أو من أي جنس الآخر مما أحل الله ذبحه تقربت إلى الله عز وجل هذا ذبح عبادة <تصفيق> <تصفيق> الذي يريق الدم تقربا إلى من او له أو تعظيما له وأنه الثاني الذكر المخرر وأن يبدأ ذبيحة تعظيما لقلوم شخص فاز في نوع تقرب لغير الله وهو قد يكون من الشرك الاكبر مثل أن يذبح هنا الذبيحه او عند قدوم السلطان وعند قدوم هذا الرجل المعظم في قومه فهذا شيء نوع من الشرك ونوع الثالث الذبق الشركي وهو أن يذبح الزبيحة تقربا إلى هذا المعظم أو إلى هذا التلطان وخوفا منه ورجاءا فيه وهو يتقرب إلى هذا الشرك ذبيه الزبيحة فهذا الشرك الأكبر خاصة إذا ذبحت بين يديه فنحن الذين يذبحون الزبائه عند القبور أيضا هذا لل للمعظمين من الأحياء أو للمعظمين من الأموات هذا التعظيم جنس التعظيم هذا أن يذبح عند القبر أو أن يذبح بين يد المعظم تقربا إليه واعتقادا فيه هذا من الشرك الأكبر أما ان ذبحها يذبحها كما بينا في أنه أسر ليس على سبيل التقرب إليه تقرب الأعبادة وإنما على سبيل المداهنة له او إدارة ال تعظيم الذات له الذي هو من تعظيم الأعبادة إنما هو من باب يعني إجلاله في الدنيا فقط هذا يعد محرم الأنواة الزريعة إلى النوع الذي بعد الزريعة إلى الشرك الأكبر ونوع رابع أن يسبح لأكل اللحم فقط لا ينموى التقرب إلى, إيه؟ إلى الله عز وجل أو لا ينموى التقرب إلى غير الله ونسبح من مجرد أن يحصل على اللحم فقط هذا يعد مجائزا ليس محرما وليته وليس, وليس مستحبا ان تسعو عليه وليس واجبا <تصفيق> ويدخل ايضا في الزف الزفحه ما قصد اثنى بالزفحه الدجري كما قال الشيخ ابو بدر جميل حفظه الله ونفع به وهو أن يذبح الذبيح عند القبر موثقداً فقط لفضل المكان ليس متقرباً إلى هذا الميت المقبور ولكنه اعتقد عقيلة ساسدة ويمزنها على جدع <تصفيق> أنه إذا ذبح عند قبر الحسين وعند قبر الذنوب وعند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يلال المزيد من الثواب أو أنه بهذا تقبل ذجحته إلى آخره فهذا عدو ذبحا بداية لأن الله عز وجل لم يخص قبور الأنبياء ولا قبور الأولياء فو كانوا من الأولياء حقا او من الأولياء دعاءا لم يخص هذه قبور او او الأماكن بالضبط ولم يضع لها فضل. لم تميز الله خاصا مهينا يختلف عن بقيه الدقاق فمن اعتقد تخطيط دقاق من الدقاق بعجاده من العجاده لم يسرعوا الله هذا التخطيط فقد وقع في بداءه وأيضاً يرغل في الذقع الشركي الذين يذبحون خوفاً من الجن يذبحون للجن وللأكف هذا يحدث من بعض جهال المسلمين كثيراً نجاح أنه إذا اشترى منذنا جديداً قال نذبح على عتبة هذا المنذل ونلطق الزبرار بالذن من اعتقادا منه ان هذا يطرف عن مشرق الجن فهو يقاف من الجن او من الشياطين خوف السر الذي بيناه انه من الشرك الاكبر <تصفيق> <تصفيق> يريد الناس العروض تعالى قبول بذكر ولا قبول المكلف نفسه بعباده معينه وأن على نوعين نذر المطلق ونذر مقيد النذر المطلق أن ينذر لله عز وجل بدون قيد ولا شر نحو أن يقول أن ظرفه لله أصومة يومئ حكبه الاطلاق هو نظره لله ان ابنيا مزيدا دون ان يقيد هذا بقيد او شرط وهذا النذر المطلق هو من العبادات التي يحبها الله ورسوله بالدليل قوله تعالى وهو السبب الذي مصنف في وفور النذر فجعل الوفاء بالنذر من الأفتسال التي يحبها سبحانه من أجل أجلال أفنى على ساولها فهذا في النظر المطلق وأما النوع الثالث هو النظر هو أن يقيد النظر بسرط يعني يقول إن سعر الله لي كذا وكذا فإني نظرت أن أسعر كذا وكذا إن شاف الله ولدي أو إن شاف الله زوجي إني مثلا نظرت أن أصوم ثلاثة أيام إني نظرت أن أعتمر إني نظرت أن أخذ الآخرين قيد النظر بسدوث شيء معين هو ينتظره وهذا النظر المقيد هو الذي جاء فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بالصحيحين والذي قال فيه إنما يستخرج به من البخير أي أن النظر هذا المقيد يعني يضطر البخير إلى أن يلتزم به إذا وقع له شرط او اذا تحقق له الشرط يستخرج منه ما له لا, لا ما لا ينفقه او يعطيه في غير هذا النظر المشروط المصروف يعني لو كان يعني لو كان لو كان حرا او لو كان مختارا ما بذل هذا الشيء انما بذله فقط من اجل ايش من أجل تحقيق مراده اذا فعل الله بذل هذا الذي نستخر ان نستخرج به من الذخيره <تصفيق> و ولذلك يعني ذمع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا النوع الأعمال وقال إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من ذخير واختلق العلماء في هذا هل هذا يستفدن تحريم هذا النظر المعلق أو المقيد أم يستفدن الكراهة فقط فذهب جمهور أهل العلم إلى الكراهة إلى كراهة النذر المقيد أو المعلق بشرط وذهب بعض أهل العلم الأخرين إلى التحريم ومنهم من الغلماء المتأخرين المعاصرين الألانة إذن وثيمين رحمه الله تعالى ذهب إلى تحريم هذا النوع من النذر و... كما قال الشيخ الواثنين هنا هو شرحي وهو في شرحي هنا ما جزم أو ما يعني أظهر الجزم بالتحريم ولكنه أظهر الجزم بالتحريم القول المثيث أو رجح التحريم هناك الشيخ قال هنا ومع ذلك حتى وإن نظر نظرا معلقا فإذا نظر الإنسان طاعة لأنه وجب عليه شاء لها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نظر أن يضيع الله فليقاه فإن حتى وإن قلنا بتحريم المعلق هذا فإنه يجب الوفاء به ويأثن من المجال الأكثر نعم لكنهما جاءهم وعاد هذا بعض المعلمات جاءهمهم نفسه بخلاص من قلوس القول المصير <تصفيق> ونظر المعطية الذي ينزل نظر معطية يعني ينزل أن يقع على شيئا مخرما فهذا أجمع الغلماء على تحرينه وعلى عدم وعلى تحرين رفاة يعني نظر أن يقفل فلانا مثلا من أطحاب الدم المعصومة نظر أن يشرب القنف أو أن يشرب الدخان لا يزول الوسائل هذا النظر ولكن هل تجبعه الكفارة أم لا على قوله من أهل هذه وكما قال أرجح على أعلام قويد الجابري في شرحه أن الصواب لزوم الكفارة أيضا له على تركب النظر المخرم ويجب عليه, يجب عليه أن يتركه ويجب عليه أن يكفر كثارة يمين على تركه وهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لا نذر في لا نذرة معصية وكثارة كثارة يمين أخرجه الإمام أحمد نبي وتحقه الشيخ الجميع رحمه الله تعالى كمسيء ويجب <تصفيق> وكذلك ايضا يعني من نظر نظرا مطلقا شفاء ولن يخطئ الالتزام او الوفاء بهذا النذر فله ان يكسر عليه كفاره يمين نعم والله moet moet gaan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 فهنا يبدأ في ذكر أدلة على دين الإسلام وأنه هو الدين الحق وعرّف هنا الإسلام بالتعريف العام والاستسلام لله بالتوفيج والانقياد له بالطاعة هذا هو التعريف العام بالدين الإسلام الذي بورث به كل الرسل والأنبياء فالإسلام هو دين الله عز وجل منذ أن خلق أو منذ أن بعث أن خلق وبعث آدم إلى أن تقوم السعب فآدم لما أنزل على الأرض أنزل بالإسلام وكذلك كل من جاء بعده من من الأنباء والرسل إنما كانت دعوتهم هي الإسلام فالأنبياء كما الحديث الأنبياء دينهم واحد وأمهاتهم سبتة أي أن شرائعهم مختلفة فالاختلاف بين الأنبياء والرسل في فقط ليس في أصل الدين الدين واحد الدين عند الله اسلام وَمَنْ يَبْتَلِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ وَفِي الْآخِرَةِ في مِنَ الْخَاصِرِينَ إِنَّ الدِينَ عَدْ اللَّهِ إِسْلَامِ <تصفيق> <تصفيق> وكما قال المصنف هنا الإمام محمد بن عبدالله رحيم الله تعالى والاستسلام لله بالتوحيد له هذا هو مبدأ وأصل الاستسلام أن توحد الله في ربوبيته وفي إلهيته وفي أسمائه وقفاته أي تعتقد أنه سبحانه هو الرب الرب وحده ويفتل في هذا أن تقرد لمعاني الرجوبية والتي تشمل الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماثة أن تعتقد أن كل هذه لله هو سبحانه الذي خلق ورزق وأنه سبحانه يحي ويميت وفي يدي كله ثم توحد الله في إلهياته بأن تعتقد أنه المعبوض بحق <تصفيق> ثم توقف سبحان الله عز وجل في أسمائه وصفاته بأن تثبت لله الأسماء الحسنة والصفات الأولياء <تصفيق> على ما أخبر به سبحانه في وحيه يعني دون أن تحرف او أن تؤول او أن تشدها او أن تمثل او أن تجهد شيئا من الأثماء أو من الأثماء عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه معذرة. أنا في درس الآن إن شاء الله انا في درس الآن إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بإذن الله ف... فبهذا يطور العبد مسلما موحدا وهذا كما بيان الناس في تعريش الإسلام العام ويأخذ في هذا وبعد ذلك الانقياج لله بالطبع ومن مكملات التوحيد يعني الأصل أن توحد الله في الأقسام السلام فبهذا يكون العبد موحداً مسلماً ثم من مكملات ومن مخطبيات هذا التوذيب الانقياد لله عبدالله أهلا عبدالله أن تطيعه في أوامره التي أمر بها في شريعته التي بعث بها رسوله وأيضا يلزم من التوصيد الضراء من الشرك بلا شك فمن وحد الله بارئة من الشرك وأهله فلا يرضح أن يبدع العبد أنهم يعتقد أنه لا معبود بحق إلا الله ثم هو يقول بلسانه مثلا بلسان المقالي إن نعم إن دين اليهود والنصارى حق وإن عبادة النصارى للمسيح عليه السلام ليس من الشرك بل لهم دينهم ولنا ديننا يقول هذه العبارة مقرا لهم على ذنينه ليس بريئا من شركهم لم يبرأ من شرك المشركين ولم يبرأ من كفر الكافرين فهذا بلا شك لم يحقق التوحيد ولا ينفعه إطراره بلسانه أنه لا إلهي الله حتى يبرأ من الشرك وأهله موقفدا هذا وبلا شك لا يوجد مسلم يشهد حقا وصفقا أنه لا إله إلا الله حتى وإن كان من أفجر الفاجرين في جانب المعطير حتى وإن كان شعيدا للضمط وإن كان فارقا وإن كان ذانيا لكنه على التوحيد فإنه يبغد ويبرأ من الشرك يبغد الشرك ويبرأ من الشرك وإن كان في أشد حلاق من الإمام لكنه معه أصل التوحيد وهذا نلمسه في واقع عامة المسلمين لو أتلك من مسلم يعني في ظهر أبضي على التوحيد وقد يكون عنده ما عنده كما ذكرنا من المعاصفة بل يعني على مذهب الخوارج يعتبرونه ما يعمل لعمل صالح وعندهم كافر ولكن لك إذا سألته عن عقيدته مثلا في دين اليهود في دين المصارى في, في ما يحدث من الشرك في بعض المواقع تجده ينكر هذا أشد الإنكار وي... ويضرأ من هذا يعني بعض هولئة عامة العطاء ينكر الشركة التي يحدث عند المقانات والخبور دون أن يعلم هذا يعني دون أن يتعلم هذا وقد يكون عاصية في... في أشد حالات المعاصية بخلال هذا المتجع ها الصوفي أو القبوري الذي قد لا هذه المعاطئ الظاهرة منه يعني منزنة أو منشرب خمس ولكنه يزيم للمسلمين هذا الشيء ويقوم للأثر بعطاله بها أو على استكبار وهذا له حكمه من أقيمة عليه خدسة فلذلك الضراءة من الشرك هذا لا يرتفع توحيد العبد إلا به لا يرتفع توحيد العبد إلا بالضراءة من الشرك وأهل الشرك ولا لا يلزم من هذه الضراءة أنك تستحل دمى المعصومين من هؤلاء من الكافرين أو المشركين لا. لا. لا تلازم بين هذا وذاته الا بعضهم انك اذا قلت انا اضرى من الشرك اضرى من المشركين انك تحرض الا على يعني استحلال دماء هؤلاء ان كانوا من من معصوم الدم لا لا علاقه فهذه البراءه هي عمل من اعمال القلوب وبقدر صد ايضا يعني يترتب عليه شيء من اعمال الجوارح ولكن ولكنها منضبطه بضوابط الشرع فالرسول صلى الله, صلى الله عليه وسلم الذي دعا إلى هذا المعنى بالتوحيد هو الذي أيضا قال في حديث الصحيح الذي اخرجه البخاري من قتل معاهدا أي من المشركين لم يرغب أحد الجنة ففي الوقت الذي هو يعني يأمر بالبراءة من الشرك وأهل الشرك يحرم قتل المعاهد مبارة الله يحرم قتل المعاهد ويحرم أيضا نقض العهود مع المشيكين وعلى الهدولة غير غيرها <تصفيق> ان يعتبروا ان هو ذكر او فقط اننا او كان طيب اكنه ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا بدأ يذكر مراتبها جديدة وعلى ثلاثة مراتبها التي ثبتت حديث جبريل عليه السلام ثم تنفى يفصل في كل مرتبة من هذه المراتب على ما تنفى فأولا فصل أضيّن أركان الإسلام وهي خمس أركان خمسة أركان ثم تنفى يذكر الدليل على على كل ذقن هذه الأركان الخمسة ودليل هذه الأركان الخمسة وحديث ابن عمر في الصحيحين والذي قال فيه الرسول صلى الله عليه والأل bize بني الإسلام على خمس وذكر ذكرات 5 أركام يقال pissed وเห2015 طيب العالم للشيئ الله ratنه inanه إذن الله إذا كانت بعastreят الأروقال من نتباعه لإذن الله الله لا إلا ومع لا الله. لا الله. لا إلا إلا الله العميز الحسين ومعناها الأمر أكثر شيء للأمر لا إكلاف نتياف من العملية دون إله إلا الله أن تفيد بالتعجاج من الإنسان المعكس لا شهية لهم بإعجالاته يفعل الأمر لهم من وليك وتفيده للنبي ومعرفته قوله تعالى وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ إِلَّا مَن قَفَرَ فَمَا كَانَ مُسْتَجَابًا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً لَّهُ رَبُّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَفَوْضُهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ان الذين نعم هنا الركن الاول من اركان الاسلام الشهاده والركن تعريف الركن هو الجانب الاقوى في البناء كما قال الشيخ عبد الجاب فمعنى أركاد الإسلام أي قواعده التي يبنى عليها وهذا تعريف الإسلام من معنى أبقاث الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله وان تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تقود جاء هذه أركاء الإسلام الخاص الذي هو شريعة محمد صلى الله عليه وآله والشهادة الشهادة, الشهادة ركمها الأهمة العلم فمن شهد فقد عليه لا تصح الشهاده الا بعلم و كما قال الشيخ محمد الجابري هنا في شرحه الشهاده كن لو اطلق على شيء من الاعلان والخضوع نحو أن يقول القائل أشهد أن فلانا فعل كذا فمعنى قوله أشهد أن فلانا فعل كذا أي أنه كان قال أعلم وأحذر ومن المعنى الثاني أن يقول القائل إن لا اله الا الله صلاه افطر اي يخطر ومعنى الشهاده في الاصطلاح الشرعي شهاده ان لا اله الا الله اقرار المكلف على نفسه لله بالوحدانيه ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة الوحذانية كما بينا أي أن تعبقت الوحذانية لا في ربو بيديه وفي إلهيه وفي أسمائه وفي والركم الأرقيم للشهادة بعد العلم والإخلاص فالركم الأرقيم في شهادة أن لا إله إلا الله الإخلاص إخلاص, إخلاص العمل أو العجابة لله كما أن الركم الأرقيم في الشهادة أن محمدا رسول الله المتابعة إفرار الرسول كالله أهلا بلمتابعة ومن ثم فصر الغلماء الشهادتين بأن معناها أشهدوا أن لا نعبود بحق إلا الله واشهد ان انه لم مجموعه بحق الا الله ولا يجب اتباع حق صلى الله عليه وسلم هناك نوعان من العقوه الثقه الثاني من الشهاده يسمى بتوحيد المتابعه كما قال لي بعض اهل الأهل. من اهل السنه سمى هذا النوع من الشهاده للتوحيد المتابعه لاقتراض الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعه من متابعه على اقواله وافعاله والشخص الوحيد <تصفيق> الذي يتبع على كل اقواله وافعاله صلى الله عليه واله وه لا اله الا الله لا تحتوي على شقين على نفس واثبات وهذا بيناه في كلامنا السابق الاثبات هو اثبات الا لله وحده في الربوبيه والالهيه والاسماء والصفات والنفي ونفي ال الالهيه عن من سوى الله انه لا يستحق أن يؤله وان يعبد احد سوى الله فتمث الالهيه او التحقاق للعباده عن من سوى الله اذكروا هو قد احسن ان يصنف دي بالتدبير دياره في أل شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه يقولون قائما بذكر هذه اعظم شهاده ولذلك شهد الله على نفسه جه فصاغ شانيده من الاول انها الا هو سبحانه هذه اهو بحق هذه والاي سبحانه هذه الشهاده يعني اي ده سبحانه شهادته لنفسه بالالهيه وبالاستحقاق العباده بشهاده ملائكته ثم بشهاده اولي العلم اصحاب العلم بشهاده ولاه <تصفيق> ولذلك كان الغلماء هم الرابط الأنبياء ، ورفظ الأنبياء وعلى رد العلماء الرسل والأنبياء فقد يقول البعض لماذا لم يذكر الله علي الجهر ، الروسل والأنبياء ملعب لأن الرسل والأنبياء ادخلون في قوليه وغلو للعلم لأ�면اً العلماء هما الذهرسل والأنبياء قائما بالقسم يا عليق بالعقد ما فيش على العقد وعلى القسم وقائما على الصدق اهو ولذلك كان يوم القيامه يوم يوم ينصع الصادقين ثم خاتم سبحانه بتأكيد الشهادة لا إله إلا هو العزيز الحكيم فهذه الشهادة التي شاهد بها لنسخيه سبحانه لم يشهد بها لنسخيها عن بعض أو عن زلة أو عن سفة تعالى الله عزيز علوراً سبيراً ومشاهد بها عن عزة وحكمة فهو العزيز الحكيم وكذلك هو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 اصطفى من خلقه الرسل والأمبياء وأهل العلم الذين شهدوا له سبحانه والذي الشهادة وهذه وهذا لإحمله إنه سبحانه لا يملك الخلق عبثا ولم يأمر خلقه بهذه الشهادة عبثا بل حكما لأن هذا مطبع حكما سبحانه وعز وجل <تصفيق> وأيضا يعني باب زيادة التأثير لأن العالم السادقة ذكر المصمش وستدلب هذه الآل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه من مما تعبدون كما بيّنا اعلن البراءه او من الاهي او المعبودات الواقده الا الذي فطرني وقيل ان فطرني هنا كما قال الشيخ المواقيني اي خلق الابدا على الفطره <تصفيق> وقد تكون بمعرف أنه إن شاء سبحانه وهذا لأن الله عز وجل هو الذي فطر السماوات والأرض وخلقهن على غير المثال الثابق فهنا فطر بمعنى خلق وأنشأ وزاد كما بين الشيخ الناطم أي أنه خلقه اتداء على شكرا وجعلها كلمة باقية في عقبه في عقبه لعلها في الواضح أي جعل كلمة التوحيد هذه في نسله من بعده وإذا كان الرسل والأنبياء الذين أتوا بعد إبراهيم من نسل إبراهيم هو أبو الأنبياء في هذا المعرض هو خليل الله تباركه سبحانه ابراهيم عليه السلام كان من نسله الرسل والانبياء فكان بعده اسماعيل واسحاق وياقوب و ويوسف الى نوح الى ان يعني إلى أن وصلنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فجعل هذه الكلمة في عقبه في نسله خملة من بعده ولذلك كان إبراهيم عليه السلام بهذا المعنى يسمى بأبي الأنبياء هذا النوع وفي قانونه لعلهم يرجعون أي لعلهم يفركون هذا الشرك ويلتزمون بالتوفير فهذه الكلمة ظلت الدعوة إلي قائمة في كل عصر من الوطور من ذلك قام المرجع على العباد لأن لا يكون الناس خدية على الله بعض لعل الناس أن يرجعوا وأن يرزددوا بالتوحيد وأيضا من ذلك التحقيق والتأثير المعنى لسيه تحطيط معنى الاقرار لله للتوحيد والبراءة من الشرك كن يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة ثوات بيننا ومينكم ألا نعود الله ولا نشرك به شيء هذه الكلمة أيضا التي نحن ندع إليها أهل الكتاب هي كلمة التوحيث ويمكنها جعلها إبراهيم باقية في عقبه ولا يتكذب بعضهم داعظا أرضا من دون الله فأرضوهم الأنبياء الذين جاءوا داعظا الذين جاءوا متعاقبين كل الرسول وكل نبي جادروا إلى الله عز وجل لا, لا يدعو إلى أن يُعبد هو رمضون الله فليس دعواننا الأهل الكتاب من أجل أن يتخذ العظم بعض أربابا وأن يعظم العظم على كتاب التوفيق بل من أجل أن يُعبد الله واخده ف ما شان لنبي او لرسول أن يقول للناس اتخذون الههم دون الله كما قال في قرانهم الامر بالكفر بعد يبقى انت مسلمون الرسول لا يامر بالشرك ولا يامر بالكفر فإن تولوا فكونوا شهادوا بأننا مسلمين يعني إن أصروا عدم قبولة بذعوة رغم وضوحها ورغم جلاء معاليها بلا خفاء فليت عليكم إن أن تؤكدوا شهادتكم لها تؤكدوا شهادتكم لله بأنكم مسلمون لما يعتبرون وأنه كل براء من الشرك وأهله وهذه معاهي المذكورة في هذه آيات الثابقة تؤكد لنا بجلال أن هذه الفرق التي فارقت كثير من الانبياء وركزوا في تفسير كلمه التوحيد انها على راضي فكان واضح لنا من الايات الصادقه بجلاء المعنى الصحيح لكلمه التوحيد ف بهذه بهذا المعنى تفصل المعاني الاخرى نحو ما قرره المتطوطة من أنهم تفكروا الإله بالقادر على الاختراف ليس بالمعلوم ومن ثم قالوا إن من أثبتت وجود الله وقمي هذا فقد بلغ أعلى مقامات التوصيل عنده فجعلوا الاله بمعنى الربط القادر على الخلق أو على الاكتراف هذا معنى باطل يناقض دعوة الرسل من أفلها كما ظهرت لا يكفر وكذلك المعاني الباطلة ما قد ففقر به الأشاعرات أو بعض الأشاعرات الاله لأنهم قالوا الإله والمستغني عما سواه لن يفسروا الإله بإذن أنه المعبود قالوا إنه مستغني عما سواه أقرى بأن الله مستغني عما سواه فهو موحداً له فذكروا التنوسي الأشعاري في أعظم كل الأشعار الذي يسمى بأم البرهيم أم البراهين أم البراهين في العصائر ولا عشرات المسخ في ذارة قطب المسرية النعر الثالث الباطل الذي فسر بإله وما قد ابتدعه سيد قد ومحمد قد والموجود ومحمد من انه فكروا ان يهدي الحاكم فقالوا ان معنى لا الله يعني لا اله الا الله ما قول جماعه من باغي الحاكم اولا ليس النسم الا لم يضبط في الكتاب ولا في السنه والاله ليس بمعنى الحاكم وهو نعم اراده الله المطلق تفسير الاله بالفعل وهذا الذي عليه جماهير عقبه التبليغ والدعوه في, في صفه لم بل في فريق الصافين انهم يدعون الناس الى التوحيد بتهوين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 إخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين الطخيف من أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محي ولا مميء إلا الله فقطروا معنى الشهادة على توفيض الرجوعية فقط على توفيض الأسعاد دون توفيض العجابة وهذا بخلاف اول انه قد خالف حديث جبريل عليه السلام واستبدل شيء ادر استبدلوا الاركان المرااتب الدين الثلاثه بهذه الصفات الست فذال الصفات الست التي تمثل الدين عندهم وهذا خلاف كلام النبي على الدين متقدم مرتبا في هذه المراث الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان هذه المراث بذلك أما عند التعديل غلعة فمراث الدين هي أصفاد السكتة فمن حقق أصفاد السكتة عندهم فهو يعجل الولي الكامل يعجل من المعظمين عندهم ومن كبار الأمراض من المرتبة الإمارة ومرتبة القضاء بأهداء كلما فاني وتعب أكثر في تحقيق الصفات السكت كلما ازداد قرباً الله على دعنه أو على فهمين لديه تعتبر مدينة يجتمف باستفات السكت قد <تصفيق> اكرر <تصفيق> قد اللهم <سؤال> صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد قولك تعالى ربنا ولك الحمد او ربنا ولك الحمد ربنا ولك محمد وعلى محمد وعطوا ما امروا وقول بما اقروا واكرمنا عندنا ولا تره ولا تهملوا والله الا كما بينا شهادة أن محمد الرسول الله تعني الاقرار بأنه لا مذبوع بحق إلا الرسول هو الذي يتحق أن يتبع في كل أقواله وأسعاله دون غيره من إمن البشر فلا يتجوز هذه المرتبة لعالمنا ولنا أن يتبع كل أقواله وأسعاله هذه لا تكون إلا لبصد ولا تكون لأحد من صحابه أو من أضحاج الرسول صبق. فكيف لمن دون الصحابة وهذا الفهم الصحيح لمعنى شهادة أن محمد الرسول الله يقضي على التعصب يقضي على التعصب للشيوخ الذي ابتلي به للأسف الكثير من شباب هذا الزمان أن يتعصب لشيخ بعينيه ويعتبر هذا الشيخ هو المرجع وحده في هذا الجميل عنده لا يأتي الفتوى إلا من هذا الشيخ فقط يتبع هذا على كل أقواله وأفعاله فكأنه دون أن يشهر جعله في مرتبة في الرسول صلى الله عليه وآله وده لا يجب لا يجب أن عالم واحد بعينه على كل أقواله وأفعاله وهذا أيضا ضينا تحريم التقليد أو. الذي للاسف اوجبه بعض المتعصبين من الناس اصحاب المذاهب وكذلك للاسف وقعت لدى بعض من ينتمى الى السنه من انهم اوجب على كل مسلم ان يتقلد مذهبا لا يخرج عنه ابدا اه الله هذه مذهبية يعني شديده انضطرت او يعني لم يصل لا ذكر إلا في مواطن محضورة ولكن استبدلت المذهبية بالحزبية بعد أن كان يكون التعطف لمذهب من المذهب الفقهية صار التعطف الآن لحزب من الأحزاب ثم نفق أيضا الأسف في وسط الشباب الذين ينتسبون في ظاهر أمرهم إلى السنة وإلى المنهة الثلاثة من يريد أن يدرهم أيضا إلى حزبية او إلى تعصف جديد و تعصف لشيخ بعجمه وعقد الولاء والبراء على هذا الشيخ هذا لا يجوز لا يجوز هذا أمر وإنما يحفظ الولاء والبراء على الهم العلماء الاعلام الذين صاروا علما على السنه نعم الذرى لا ينطبق قول احمد او قول أبي في احمد لا لا يبغض احمد الا مبتدا ولا يحبه إلا سني هذا قول العلماء الذين صاروا ايمن منهج الدين وصاروا علما على منهج الحق وهذا ليس من باب عقد الولاء والبراء على اشخاصهم انما من باب عقد الولاء والبراء على المنهج الحق الذي حملوه وصاروا علما عليه و... و... ويقتضي هذا او يعني هذا لو اذا خالفوا هذا المنهج الحق سقطت من مرتبتهم فهذه المرتبه لم يحصلوها الا بنوق طرق الخط نوقر المناهج فالنصار علما عليه وصر الحق استدل عليه بايه بما اقتضى أفطل... يعني ارشده من ايه من اصول اهل ولكن اذا خلاق الحق مش لامي. لا, لا يجوز المتابعه لهم له على هذه المخالفه الله <تصفيق> ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله <تصفيق> أنك تطيع أن تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما أمر وأن ما استطاعه صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر الحد استطاعك وأنت اجتانب كل ما لما علم وانت صدقه فيما أخبر فيما أخبر به من الغيبيات وفيما أخبر به من الشراء آه. لا تكشب خبره ولا تشكك في خبره آه. الذين يشككون في أخبار الأحاق عندهم نقف في الشهادة في الشهادة أن محمد رسول الله انهو شككوا في اخبار ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل الاخبار الاحدى في الظن لا تفيد لدين ما معنى قضيه الظن كانك في شك هل قال رسول الله او لم يقله هذا معنى اخبار احد في الظن هذه الدجعة افتدعها المعتادلة حتى يشتيكوا المثلنين في ثبوت احاديث الاستثاث وحتى تكون زريعة لهم لإثقاظ الاحاديث التي تسجد افتساث لله فهؤلاء هذا النقص شديد في شهادة ان محمدا رسول الله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 فما كنا لنعرف القرآن إلا بالوحي الذي أنزل على هذا الرسول وما كنا لنعرف ديان القرآن أي السنة إلا منهم صلى الله عليه وسلم فمن اعتقد أن هناك طريقا يوضع بإذن الله أو به يعبد يعبد الله غير طريق الرسول فقد نفضع شهادته انه محمدا رسول الله والوث في هذه المدينه يعتقدون في نبوه احد باب الرصوف صلى الله تلقا الذين يعتقدون او يثبتون النبوه لفاطمه بنت الرصوف تسلم ان جبريل كان انزل عليا بالوحي بعد وثاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء نقض شهادة أن محمدا رسول الله وخرجوا عن الإسلام هذا وإذا وقفنا إن شاء الله تعالى نصلى الله على محمد الله عليه وسلم ننتقل إلى توقيث الشرخ خففة إن شاء الله جلسة أخرى لإذن أغلقها خارج الدرس نحن نبقى نشاهدين